لما الناسين بيعدي بيك شاعك حبيبتي بي بسمعك بيقول أهالك وعطورك الهدية اللي دريبة فيك كل ما تلمسك بتقول أهالك لما الناسين بيعدي بي بيقول أهار وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول أهار عيزاني ليه لما تقولي لي بعشان مصرخش وملى الكون أهار يا هجمة كل ما ضيها يلمس حذر يا علاوين حول الأمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشغر يا هجمة كل ما ضيها يلمس حذر يا علاوين حول الأمر بحروف اسمك بحب الندى على شدني خلانا ندور يا حلم نفسي تحلف كل القلوب يا اعلى احساس شدني خلانا ندور خلانا نحس اني بشر عايزاني لي لما تقولي لي بعشقك ما صرخش نكون قهر Panie